فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ الْمَوْضِعِ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ الْمَوْضِعِ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضرب بعطاك البحر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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ النَّبَاءِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِدِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين